أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنثان قل الأنثان لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم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 الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 110 أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم 111. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا, وإن فريقا من المؤمنين لكارهون 112. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون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 111. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون 112. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين 113. وما جعله الله إلا بشرى به قلوبكم. وَمَنْ نَصْرٌ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذِيُّ غَشِيْكُمُ النُّعَاسَ أَمَلَتَمْ مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ 111. وينزل عليكم من السماء ماء بِهِ به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام 112. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا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 ذَلِكُمْ ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار 122. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار 119 ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا, أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 111. وما رميت إذ رميت ولكن الله رما 112. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا 113. إن الله سميع عليم 114. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين 115. إن فقد جاءكم الفتح وَإِتَّهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُ نَعُودُ وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثَرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوْلَّوْا عَنْهُ وَأَن تُمْتَسْمَعُونَ وَلَا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون 112. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون 113. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم وهم معرضون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 119 فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون 110 يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون 121. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم 122. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم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 126 لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين 127 وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر, فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وَمَا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 112. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء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 111. ليميز الله الخبيث من الطيب 112. ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن يغفر لهم ما قد سلف وَإِيَّاكَ يَعُودُ فَقَدْ مَضَتِ السَّنَةُ الأُولَى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نعم المولى ونعم النصير واعلموا ان ما ظلمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وللرسول وذل قربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن قوم آمنوا بالله وما أنزلنا على عبدينا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجماعاً والله على كل شيء قدير.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 وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلَوْ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقُضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَثْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِي أَتَمْ فَثْبُتُوا 119 واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 110 وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين 111 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورآ الناس 111. ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط 112. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفَأَتَانِ نَكَسَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرّ هؤلاء دينهم وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 111. كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب 112. ذلك بأن الله لم يكم غير النعمة أنعمها على قوم 191. حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم 192. كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين ان شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبد إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين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 وَإِجَنَحُوا لِلْسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِيَّيُرِدُوا أَيِّ يَخْدَعُكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم 122. يا أيها النبي حسفك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي يحرض المؤمنين على القتال إيهكم منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين وإيهكم منكم مئتين يغلبون ألف من الذين كفروا مِنَ من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون 112. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة مئتين 111. وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين 112. ما كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يدخن في الأرض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 واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى 113. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم 113. يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم 114. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وِلاَيَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 121. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم